الليل ونهار خلفا لمن أراد أيذكّر يذكر لمن أراد أيذكّر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطر هم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وَالَّذِينَ يَقُولُونَ Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! إِنَّ Komisarzu! Panie Komisarzu! والذين إذا أن فَقُولَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لَهُنَّ آخَرَ وَلَا يقتلون وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حرم الله Słyszałem, jaką jest prawda, jaką jest prawda, jaką jest prawda, jaką są to zadanie, które jesteśmy w stanie zadanie. W tym الله وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الذين لا يشهدون الزور ما الرو باللغو مرو كراما والذين يذكرو بآيات ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها صما وعميانا والذين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولادنا اي كايوزعون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنه مستقرا ومقام قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما